بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقه وخير مما يهمون صحيح طلبة الدكتور محمد رجالد اسماعيل يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله لاو لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدر بسم الله والصلاة والسلام على قول مصنف حفظ الله تعالى الحادي عشر الترجيح بالاستعمال العربي قواعد الترجيح قواعد الترجيح بين أقل المفسرين نأخذنا إيه آخرها ما يتعلق بجمال حجة أو قول الأكثر صحيحنا طيب ماشي فضل المراد هذه القاعدة أن الاستعمال العربي لللفظة أو الأسلوب يكون دليلا في ترجيح أحد الأقوال على غيرها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها رد ابن جرير قول من قال فاقع سوداء شديدة السواد وقال العرب لا تصف السواد بالفقوع وإنما تصف السواد إذا وصفته, إذا وصفته بالشده بالحلوكه ونحوها فتقول هو أسود حالك وحانك وحلوك وحلوك وحلوك وأسود غير بيب ودجوجي ولا تقول هو أسود فاقع وإنما تقول هو أصفر فاقع هو أصفر فاقع فاصفه إياه بالفقوع بالفقوع من الدليل البيين على خلاف التأويل الذي تأول قوله إنها بفرة صفراء فاقع لونها المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد الترجم بالاستعمال العربي فإن القرآن نزل بلسان العربي مبين وهذا يعني أنك تحاكم أقوال العلماء في التفسير إذا ما اختلفوا في تلك المواضع تحكمها إلى ذلك اللسان فما وافق ذلك اللسان قدمته وما تخالف اختلف على ذلك اللسان أخرته فمثال ذلك ما ذكر المصنف من كلام الإمام ابن جريد الله تعالى إنها بقرة صفراء فاقع صفراء يجوز في العربية أن يطلق على السوداء صفراء فيقال عن الأسود أصفر خصوصا فيما يتعلق البعير فيقصد هنا يمكن يحتمل أن يكون المقصود بقرة صفراء يعني سوداء لكن لما وصف أزال الصرار بكونه فاقعا فالفقوع لا تصف العرب به السواد فلا يقولون أسود فاقع وإنما يوصف به الصفار الذي يقصد به الصفار حقيقة أو, أو الاحمرار، فيقال عن الأحمر فاقع وعن الأصفر فاقع ولذلك يحتمل أن يكون الأصفر أحمر لكن لا تعرف العربية وصف السواد بالفقوع وإنما يقول مثلا بالحلوكة فهنا أخر ذلك القول لأنه يختلف عن عادة العرب في استعماله واضح الكلام كده في قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ذكر الطبري الأقوال في الأشد وهي في الأشد وهي ثلاثة وثلاثون سنة وهو, وهو قول ابن عباس وقتاده الثاني بلوغ الحلم وهو قول الشعبي ثم قال معلقا على القولين ومرجحا لأحدهما وقد بينا يعني حتى إذا بلغ أشدّ بلغ أشدّ ده إنس إنه ده يختلف فذكره زين القولان بلغ أشدّ يعني ثلاثة وثلاثين أو بلغ أشدّ يعني بلغ الإيه الحلو أيهما أظهر الحلو صحيح صحيح وقد بينا فيما مضى أن جلال ابن جرير رحمه الله وقد بينا فيما مضى أن الأشدّ جمع شد، وأنه, تناه وأنه تناهي قوته واستوائه وإذا كان ذلك كذلك وقد بينا فيما مضى أن الأشد جمع شد وأنه تناهي قوته واستوائه وإذا كان ذلك كذلك كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم لأن المرأة لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه ونهايه شدته فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا الكلام فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه كما قال جل ثناؤه إن ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه يعني هذا الكلام يعني أن العرب إذا ما تكلمت لها عادة في كلامها، فإذا ما ذكرت اجلين أو قدرين فإنما تعطف أحدهم على الآخر إذا كان قريبين كما في قول لي تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ليه قريبه ولا حتى الطرفين بينهما واسطه أدنى من ثلثي الليل وثلث الليل بينهما واسطه ايه الوسطة النصف مصبوط فإذا أرادت أن تخير نعم ممكن تقول إيه اجتمع عشرة من الرجال وألف غيرهم طب ما هو متباعده لا المقصود هنا اذا كان ذلك محل التخيير زي ما في قوله عز وجل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه لفي واحدة واحده ها ولا انت بتقوم في ليله احيانا ادنى من ثلثي الليل وفي ليله اخرى نصفه وفي ليله ثلثه مزبوط. فدائما عند التخيير عند الاقتراح تأتي العرب بتلك المقادير متقاربة لكنها لا تأتي عند الاقتراح والتخيير بها متباعدة زي بيقول بعد كده تكاد تقول أنا أعلم أنك تقوم قريبا من ساعة الليل وكله لأن هنا عندك اقتراح وتخير هذا ليس سائغا في كلامهم أنك تقوم ساعة وكل الليل ليه لأنها هذه تقديم متباعدة ولكن تقول أخذت عام مالي أو كله ولا أخذت قليلا من مال أو كله يعني ليش تقول إيه والله يا أنا متهمك أني انت سرأ سرقت إيه إنت إما أنت سرقت كل مالي أو أغلبه ده مقبول أنا مدينك بإيه مدينك بألف دينار أو تسعمية مش فاكر لكن لما تيجي تقولي انت سرقت مني كل مالي أو عشره لما تيجي تقول أنا مدينك بألف أو بعشره مش فاكر ده يبقى شيء في المنطق العربي إيه غريب غير مستعب غير معروف بل في العقل وفي المنطق العادي برضه أمر مستغرب فلابد أن تأتي التقدير عند الاقتراح والتخير ما الجيش متبعدة مزبوط طيب هنا حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة هنا في معطفة وفي اقتراح فمنهم من إذا بلغ أشد ومنهم مول حتى إذا منهم من بلغ وثلاثين سنة ومنهم من استمر بالأمر شوية الأربعين سنة حتى إذا بلغ أشدة لو على 33 يبقى قريب بهذا قريب من الاستعمال العرب ولذلك رجح لمول جرير رحمه الله تعالى ذلك القول بناء على إيه مش بالإسناد مش بفقه المسألة وإنما بالاستعمال الإيه؟ الثاني عشر الترجيح بالسنة النبوية لا شك أن تفسيرا كما قلنا الذي يذكر منكم هذا الكلام كما ذكرنا في قضية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا وصلحا فعرضوا عنهم أن العلماء اختلفوا فيها يقصد باللذان إيه واللذان يأتيانها منكم فقال بعضهم هذا من نفس الجنس يعني رجلين, يعني رجلين او امرأتين وقال بعض اهل العلم لا المقصود به رجل المرأة يعني الزنا وليس المقصود منه العادة الشاذة لا المقصود منه الزنا بين رجل وامرأة فهذول قولين لاهل العلم كيف يكون الترجحون من لطيف الترجيح عاده العرب وقد ذكر ذلك الجرير رحمه الله تعالى بان العرب اذا قالت اللذان واللذان ياتيانها منكم فااذوهما فعبرت عنهما بالمثنى فقد قصدت ان تبين اختلاف جنسيهما اختلاف الجنسيه لانهما لو كان من جنس واحد لعبر عن ذلك بالفرد الواحد أو بالجماعة لأن تعبير العرب بالمسن نادر بالنسبة لتعبيرهم وإشارتهم بالمفرد أو فيقول الذي يفعل كذا الذين يفعلون كذا هذا هو الأشهر. لأن الواحد يدل على جنس كما هو معلوم عند العرب الواحد يدل عليه جنس يقول الرجل كريم بطبعه والمقصود الرجال مثلا أو الرجل قوي في بنيانه المقصود رجل بعينه ولا الرجال؟, الرجال فتماما زي ما بتقول الرجال أقوياء في بنيانه أما المثنى فاستعمالهم وإشارتهم بالمثنى أندر وعز فلذلك لابد من لفته ليه عبرنا بالمثنان قصد أن يبين انهما ما أنه مش واحد مش مجموعة من جنس واحد ممكن أدل على هذا الجنس بمفرد أقول والذي يأتيه ولا أقول الذين يأتون فلما للذان يأتيان دل لذلك اثنين مختلفين فيبقى رجل وايه ومرأة فهذا ترجيح بِأَيِّ في استعمال العربي لهذه المسننات. الثاني عشر الترجيح بالسنة النبوية لا شك أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير غيره ولكن قد يكون في المصوص احتمال فيستند المفسر على السنة النبوية لبيان الأقوى منها ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل متلأت وتقول هل من مزيد؟ أو ابن جرير في معنى قوله تعالى هل من مزيد قولان الأول أنها بمعنى النفي. أو ابن الأول أنها بمعنى النفي أورد أو ابن جرير في معنى قوله تعالى هل من مزيد قولين الأول أنها بمعنى النفي. بمعنى ما من مزيد لأنها قد امتلأت وكأن قولها هذا من باب التأفوف من باب التأفوف من هؤلاء الكفار الذين ألق الذين ألقوا فيها يعني هل من مزيد بمعنى إيه ما من مزيد يعني ما تريد مزيدا ليه بشؤم هذا الذي ألقى فيها هي لا تريد منهم المزيد حصل التأفف على جهة الكمال نعم الثاني أنها بمعنى الاستزادة وأنها تطلب مزيدا إن كان هناك مزيدا هل من مزيد يعني هي تطلب المزيد يبقى, يبقى معنى المختلفين تماما مزبوط نعم ورجح الطبري القول الثاني فقال وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال شوف الأدب بتاع العلماء شوف الأدب الكبار مش أدب بعد الأدب بتاعنا القطع على طول وكذا وكذاهية ده موافق للدليل ولا مسألة مسألة محتملة ها مسألة محتمة محتملة وتتوقف على فهم النصوص خلاص شوف الأدب بالجميل في الإمام ابن جرير وأول القولين في ذلك عندي بالصواب كلام الذي لا يحصل معه أزمة. لكن الأزمات اللي بتحصل بسبب ايه والأول قول الموافق للدليل المجازة والذي الآخر الذي ليس عليه دليل من الكتاب والسنة وده اللي بيحصل للأزمات احتكار الحق والقطع في مسائل الظن لكن طلاب المسألة فيها مع ان في سنة في سنة سيستدلل هو ده ليس تعظيم للسنة نا هذا تعظيم للسنة ولكنه رؤية للأمر من جميع أطرافه مش من جزئية واحدة فقط فالأمام الجيد الطبري راكس تعظيما للسنة منه من الجيد الطبري كان مجتهدا يعني كان منسوبا إلى الشافعية في بداية امره ثم استقل فيعتبر في فقه التشريع من المجتهدين من الأئمة المجتهدين المطلقين مجتهد مطلق مش منسوب لإيه لماذا بما لا جريد الطبر حما الله تعالى بشوف الكلام الجميل نعم ورجحت الطبري القول الثاني فقال وأول القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو بمعنى الاستزاده هل من شيء أزداده وإنما قلنا ذلك أول القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم. وسلم بما حدثني أحمد بن مقدم العجلي قال ثنى محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي قال ثنى أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويل ويلقي في النار تقول هل من مزيد حتى يضع عليها قدمه فهناك يملأها ويزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر ففي قول النبي صلى الله عليه عليها وسلم حتى يضع عليها حتى يضع عليها قدمه فهنالك وتعالى فهناك يملأها ويزوي, بعضه ويزوى, ويزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزاده لا بمعنى النفي لأن قوله لا تزال دليل على اتصال قول بعد قول واضح القول الثالث عشر فالتأسيس أولى من التأكيد المراد بهذه القاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس يعني التأسيس والتأكيد حسنا تتكلمنا قبل ذلك عن هذا هل تفاكر التأسيس يعني آه يعني أنك تبتدأ أمرا أنك تنشئ حكما لا أن تؤكد حكما سابق هذا بالتاكيد نوع من التكرار ان التاسيس فهو استئناف وابتداء تدأت شيئا بخلاف التاكيد فقد كررت امرا سابقا معايا يا اخوانا فالتااسيس اولى من التاكيد ليه لماذا هم أيوه ل لماذا لم ينشئ معنى جديدًا طب ليه ينشئ معنى جديد يعني الأصل أن الكلمة تكون لمعنى مزبوط خلي يقول واحدة واحد تكون لمعنى فإنهم ما يتكلموا الكلمة إلا لمعنى فإذا تكلم كلمة أخرى فلمعنى آخر مزبوط بالأصل في الفصيح العربي فإذا وجدنا أن المع أن الكلمة لا تؤدي إلا المعنى الأول فقلنا ذلك عن ذلك أنه إيه تكرار والتكرار طب غرضه من أغراضي التأكيد وده أول أغراض التأكيد يبقى أنا الأصل عندي إن في معنى وإن العربي ما يتكلم بكلمة أخرى عشان يؤدي نفس المعنى الأول وإنما الطراني الذي اضطرني إلى أن أقول إن ده التأكيد إن كلم نفس الكلمة اديت نفس المعنى وانا مش لاقي لها معنى تاني فبالتالي قلت ايه التاكيد ولذلك قالوا ان التاكيد ده او التكرار ده خلاف الاصل طيب ايه الاصل عندي بقى الاصل ان الكلمه اللي يقولها تعطي معنى جديدا للسامع لان السامع في الاصل لا يحتاج الى التكرار لان السامع في الاصل لا يحتاج الى التاكيد وانما تكفيه الكلمه الواحده خلاص حصل سيميا الكلمة خلاص فإذا كان هذا من كلام الفصحاء فكيف يكون الحال بكلام رب الأرض والسماء فإن السامع المتدين لا يحتاج إلى تأكيد لأن بمجرد أن تأتي تلك الكلمة التي تعبر عن ذلك المعنى في كلام الله هذا إيه هذا إيمان وزيديانة يعني هذا أعظم أعظم تأكيد معايا يا أخوانا فبالتالي الأصل إذا ما جاءت الكلمة لتعطي معنى ثم جاءت كلمة أخرى لتعطي نفس المعنى أن أحمل ذلك على معنى جديد ما أمكن فلو ما لقيتش يبقى خلاص أنا مضطر الى التكرار الذي يفضي إلى التأكيد حتى التأكيد في القرآن ليه أخرات أخرى تبع لذلك يعني ما ينبغي ان يكون التأكيد في كلام أحد الناس زي التأكيد في القرآن لأن القضية التي أتت في القرآن مؤكدة من أنها من كلام رب العالمين معايا يا أخونا من كلام الله عز وجل وقد تكلم بها ربنا تبارك وتعبدنا به وهي إيمان هذه قضية مسلمة لا تفتقر إلى تأكيد فإذا أتت في العبارة أسليب التوكيد فهذا دليل بقى على إيه على معاني الأخرى تتنسب مع كل جزئية إذا كانت جزئية إنها قضية جزئية فقهية وغير ذلك بحسب يبقى هذا الذي يسمع الكلام أو يستبصر فيه، لما يجد الكلمة، تؤدي إلى معنى يشبه المعنى الأول، لازم يدور كويس هل يمكن بتؤدي معنى جديد ولا؟ الفوارق، لأن هو الأصل، أن يحافظ دائما الإنسان على على الأصل، وبعدين في رؤية ثانية، في حاجة يتميز بها القرآن، بل النصوص الشرعية عموما. عن غيرها من كلام البشر إن مقصود النصوص الشرعيه هو التدين، التعبد الشرع مظبوط يا إخوانا والأصل عندي ان لا يوجد شرع أنا مش مطلب بشيء أعمله إلا أن يأتي من الشارع ما يفرض هذا الأمر أو يأمر بيه أو ينهى عن ذلك أو كيت أو كيت أو كده لكن الأصل أني يعني خلي الزمة بريء الزم مش مطلب بشيء الانسان امت يطلب امتى نقول له انت تعمل انت تعملش لما يأتي بيان من الشر مظبوط فأتى ذلك البيان فقال كيت فالكيت ده له معنى فاذا جاء ما يمكن ان يحتمل التوكيد او التأسيس صلتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يا خنة يحتمل التوكيد او التأسيس فأنا عندي هنا أصل، إيه الأصل؟ لا، عندي أنا الأصل إن أنا بريء إيه؟ بريء الزمة، أنا مش مطالب بحاجة، أنا مش... دوقتي مش متهم، لأنني لم أطالب بالتشريع، إلا أني نزل البيان، فنزل البيان، فدلوقتي خلاص بقت الزمة مشغولة، مطلوبة بالتكليف افعل بأكية الأمر ده، نظبوط كنه؟ معايا يا إخوانا؟ لما تأتي كلمة أخرى هذه الكلمة تحتمل تتردد ما بين التأكيد أو التأسيس يعني لا الشرع طلب منك أمرا زائدا مش, مش, مش تأكيد للأمر الأول مش تكرار محط لا ده أمر زائد أخر لو احتمل ده الأمر أحملوا على التأسيس مش التوكيد ليه يحملوا على التأسيس لأن أنا علمت إن الشرع متشوف للتكليف ده معي يا إخوانا أنا دلوقتي كمكلف وظيفة الشرع اللي نازل إيه التكليف ده بيان التكليف التكليف عخدي تكليف فقهي أي كان بيان هذا التكليف فلما نزل بالكلمة الأولى كيت خلاص يبقى الزمة بتعتي بقى دلواتي مشغولة وبقى كإني أنا فهمت إن قضية نزيل التشريع ده هذه القضية المقصد بتاعها أن تشغل تلك الزمة وبالتالي أنا كل كلمة أنا حافطرط فيها أن نزلة بإشغال جديد للزمة بتاعتي بتكليف جديد أرجو أن يكون الكلام مواضح المهم التأسيس أولى من بتأكيد. نعم ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون للعلماء في المراد بالحياة الطيبة قولان الأول أنها في الدنيا الثاني أنها في الآخرة بدخول الجنة فإذا قيل بالقول الأول كان تأسيسا وإذا قيل بالثاني كان تكرارا لأنه جاء بعده قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة وعلى هذا فالأول أرجح وفهم إخوان واضح فلا نحيين حياة طيبة حياة طيبة في الدنيا لا في الآخرة لو قلنا نهيها في الدنيا ونجزينهم أجرهم أجزينهم في, في الدنيا لا في الآخرة في الآخرة مضبوط هو طبعا ممكن في الدنيا لكن الأول إذا أطلق الأجر والجزاء في في الدار الآخرة يبقى كده كأني انه ديت معنى ايه مظبوط ولا معنى واحد معنى ايه ايه المعنى الاول انه مجزيون في الدنيا ايه المعنى الثاني انهم مجزين في الاخره اما لو حملت فانهحينه يعني في الاخره يبقى كم معنى معنى واحد فقط انه مجزيون في الاخره واضح يبقى كده جاء تكرارا للتاكيد فانه اولى احمله على انه قول على القول اللي يديني معنيين مش معنى واحد دايما الاعتناء بالكلام دي وظيفة وظيفة مش بلاغية فقط ولا بيانية فقط لا دي وظيفة كمان تشريعية ولذلك عندنا قواعد في الفقه مثلا يقولوا, يقولوا اعمال الكلام اولى من اهماله اعمال الدليلين اولى من من اهمال احدهما يرجع ده للقضية دي توظيف الكلمة دايما الانسان كلمة لازم الاول له في المعنى بتاعها لازم أفترض أنه ما قالت تلك الكلمة لإلا أنه يريد أن يعني يفيد معنا معايا يا إخوان زي لو واحد قال أنا مثلا إيه أعوى تشرب البحر ده أو أقسم أن لا, يأكل أن, أن لا يشرب هذا البحر قال كده ما يشربش الماء دي الماء دي تحتامل البحر كله وبالتالي لو شرب شويه منه إيه؟ لا يحمف فأنا لو قلت كده صار لغوا لأن ما فيش واحد يقصد يشرب البحر كله ما إنه يحتمله الكلام بل هو ظاهر في الكلام فأنا بنتقل من الظاهر للمحتمل الأضعف عشان افعل الكلام أنا الشطو أو الظفو له لا لو شربت بق مية أحمف طب ليه ده أنا, ده أنا قلت البحر؟ لأن أنت الكلام يحتمل فأنا عندي قاعدة بتقول لازم أشغل الكلام إعمال الكلام أولى من إهمال ده مش نصوصة الشرعية فقط لا ده في باب النزور والأيمان كتير جدا جدا موضوع الطلق المعلق ده تجده كتير قوي في أبواب الأبواب الفقرية في هذا العلماء لهم فيه كلام كثير يقوم حول قضية توظيف الكلام انت مش بتتكلم كلام كده مش بتهذيه فأنت مكلة فالكلمة هتطلع منك هتؤخذ عليك فدي يعتبر أصل في الشر بالنسبة للتدبر في النصوص المشرفة وكذلك بالنسبة لإيه؟ لما يصدر عن الناس من كلام. وفي قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون للعلماء في ضمير الفاعل المحذوف في قوله قد فين؟ فين؟ عادة عادة الفعل. الفعل؟ كلٌ قد علِمَ صلاته وهوَ فين ضمير الفاعل المحذوف؟ فين هو؟ هم؟ الفاعل ده بقيت فين؟ بعد إعادة؟ الفاعل بياتي فين؟ فين؟ إعادة بعد الفاعل فين الفاعل؟ كلٌ قد علِمَ صلَّت فين علِمَ صلاته مفعول به. يبقى هي ما بين علِمَ وبين إيه؟ صلاته. طب الفاعل ده مش موجود هنا لأنه محذوف، صح كده؟ العبارة حذفته وده من أسريب العربي أو من بلاغة القرآن طب حذفته طب هو إيه أفترض إيه أحطه إيه أدور بقى في عندي مرجحة كتيرة من جهة اللغة دي أحد المحرجحات أحد المرجحات التأسيس والتوكيد الأول أنه يرجع إلى المصلي والمسبح آه يعني كل قد علم صلاته يعني كل قد علم من المصلين والمسبحين صلاته وتسبيحه يوما من اللي بيع... اللي عالم المصلي والمسبح لان بدايه أكل... بدا... الايه كل بدايه الم ترى ان الله يسبح له ما في السماوات والارض والطير صفات كل قد علم, علم صلاته وايه وتسبيحه فهنا المسبح علم صلاته وتسبيحه عالما مصلي كيف يسبح ويصلي وعالم المسبح كيف يسبح يصل المعنى المعنى الثاني الثاني أنه يرجع الى الله سبحانه نعم يعني, يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم عالم الله تعالى صلاته وتسبيحه عالم صلاته هؤلاء جميعا وتسبيحه متظاهر بوضوح نعم والاول ارجح بناء على هذه القاعدة نعم لان القول الثاني يكون من باب التكرار يكون قوله تعالى والله عليم بما يفعلون مؤكدا للجملة السابقة يعني أننا كل قد علم من هؤلاء المصلين والمسبحين عالم صلاتهم وتسبيحهم والله عليم بما يفعلون يبدتني كم معنى معنى إيه علم أعطتني علمين علم المكلف المسبح والمصلي وعلم وعلم الله تعالى بذلك أما لو قلت علم الله صلاة هؤلاء وتسبحهم والله علم بما فعلون ادتني ايه الكلام عن علم واحد وعلم ربهم سبحانه وتعالى فصار الكلام تأكيدا وتكرر الرابع عشر الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب